اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر جماد الآخرة نعقد بفضل الله ومنه وكرمه الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية على صاحبها فضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند إسلام حمزة رضي الله عنه ولا شك أن إسلامه رضي الله عنه كسر كسرا في نفوس المشركين وذلك لما له من الهيبة والمكان وبعد ثلاثة أيام فيما يروى أسلم عمر رضي الله عنه وقبل أن نتكلم عن اسلام عمر لي ان أتحدث عن قصتين لإسلام رجل يعني كلا الرجلين أتيا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بقوله أحدهما من الله عليه بالهداية فأسلم والآخر لم يشأ الله له الهداية فبقي على ضلاله إلى أن مات مشركا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضماد ضمادني الأزدي وهو رجل من أزد شنوء قال أتيت إلى مكة وكنت أرقي من الريح وهذه الأمراض يعني أمراض الجن والمس والعين والرقية كانت معروفة حتى في الجاهلية ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فكان هذا الرجل يرقي من أمراض المس ومن أمراض العين ونحو هذا قال فلما أتيت مكة سمعت سفهاء مكة يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن محمدا مجنون يقول فقلت لعلي آت هذا الرجل لعل الله أن يمن عليه بالشفاء على يدي فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من الريح ومن هذه الأمراض فان أذنت لي أن أرقيك لعل الله أن يشفيك على يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 والسحر والكهانة فما رأيت أعجب من هذه الكلمات ولقد بلغت قاموس البحر أبسط يديك لأبايعك على الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي. هذا رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من سيرته شيء ومع ذلك لما كتب الله له الهداية بمجرد أن سمع هذه الكلمات شرح الله صدره للإسلام فامن أما الآخر فهو العاص بن وائل وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته ويعرف صدقه وأمانته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه القرآن وحدثه حديثا أعجبه حتى لان له ثم ذهب إلى بيته فتسامعت قريش بذهاب العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخشوا أن يسلم فذهب إليه رأس الكفر أبو جهل قبحه الله فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمع يجمعوا لك مالا قال ولما قال لأنك ذهبت إلى محمد لتأكل من طعامه فقال لقد علمت قريش اني من اكثرهم مالا قال فقل فيه قولا يعني تكلم بهذا الكلام الذي سمعته من محمد حتى يعلم قومك انك لازلت على دينهم ولم تترك دين الاباء والاجداد فقال والله اني لاعلمكم بالشعر وبصنوفه والوانه وقوافيه ووالله ما هذا بشعر وإني لا أعلمكم بالسحر ووالله ما هذا بسحر وإني لا أعلمكم بالكهانة ووالله ما هذا بكهانة والله إن لهذا الكلام لشأنا وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وإنه لمثمر اعلاه ومغدق أسفله وإنه ليحطم ما تحته ويعلو ولا يعلى عليه قال لا بد أن تقول شيئا قال فانظرني ففكر وتأمل ثم قال هذا كلام يفرق به محمد بين الرجل وبين أهله بين الرجل وبين أبيه بين الرجل وبين ابنه اذا فهو سحر فقال أقرب ما نقول أن نقول هو سحر يقول هذا وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس بسحر فأنزل الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا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 كان عمر رضي الله عنه رجلا قويا شجاعا مهابا لا يرام جانبه وكان من أشد الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في البخاري من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول لقد رأيتني وعمر موثقي أنا وأخته على الإسلام كان موثقا لسعيد بن زيد وسعيد بن زيد هو أحد العشر المبشرين بالجنة قد أسلم قبل عمر وزوجة سعيد بن زيد هي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر يقول كان يوثقنا بالحبال من أجل أن أسلمنا قبل إسلامه وكان الصحابة يستبعدون أن يسلم عمر وربنا إذا كتب الهداية لأحد لم يحل بينه وبين ذلك شيء قد جاء في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر, عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام فكان عمر رضي الله عنه أحب الرجلين إلى الله عز وجل ولعمر رضي الله عنه قصة في إسلامه لا تصح من حيث الإسناد وفيها بعض النكارة ولذلك سنضرب عنها صفحا والمقصود أن عمر رضي الله عنه أسلم وكان لاسلامه وقع كبير حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم وهم في دار الأرقم واعلن إسلامه كبروا تكبيرا سمعها من في المسجد من فرحتهم بإسلام عمر رضي الله عنه وكان دي إسلامه أثر عظيم في نفوس المسلمين من جهة وفي نفوس الكفار من جهة أخرى فاعتز المسلمون بإسلامه لأن الله عز وجل أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك فاعتز المسلمون بإسلام عمر يقول ابن مسعود كما في البخاري ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر قد جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد أن ابن مسعود قال ما كنا نجتري وأن نصلي عند البيت حتى أسلم عمر ويذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بعد إسلامه لا عمر لا بد أن يقول له أثر ليس شخصا عاديا حتى يسلم إسلاما خفيا سأل من أكثر الناس نشرا للحديث في مكة فقالوا جميل بن معمر الجمحي فذهب إليه وقال هل علمت اني أسلمت؟ هو يريد أن ينشر الخبر. يقول ابن عمر وأنا غلام اتبع أبي يقول فوالله ما رد إليه جوابا حتى دخل المسجد ثم رفع صوته وقال أيها الناس لقد صبأ عمر فقال عمر كذبت بل آمنت بالله ورسوله قال فثار الناس إليه فاقتتل معهم من يقتتلون بالأيدي هم جماعة وهو رجل واحد فلم يزل يقتتل معهم حتى ارتفع النهار فلما تعب جلس وقال اصنعوا ما بدا لكم فوالله لو كنا قد بلغنا ثلاثمائة لتركناها لكم أو تركتموها لنا فبينهم على هذه الحال العاص بن وائل السهمي طبعا عفوا يا اخوان قبل قليل قلت القصة للعاص بن وائل لا هو الوليد بن المغيرة اللي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى العاص بن وائل فقال ما شأنكم قالوا صبأ عمر قال فما رجل يرتضى لنفسه امرا فما شأنكم به أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبهم قال فانكشفوا عنه كما ينكشف الثوب عن الإنسان قال وهذا جاء في البخاري قال كنت فوق بيتنا وإذا الوادي قد سال بالمشركين يريدون قتل عمر كان من, من أشد الأمور عليه الإسلام عمر فأرادوا قتله قال قد سال بهم الوادي من كثرتهم قال فلقيهم رجل وهو العاص بن وائل السهمي وكان بن سهم وبن عدي كانوا بينهم حلف فلقيهم وقال إني قد أجرت عمر فانصرفوا هذا اسلام عمر رضي الله عنه وهذا ما كان له من أثر في نفوس الصحابة هو في نفوس المشركين بدأ المشركون يراجعون حساباتهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يتحرك قدر انمله عما جاء به من الوحي ومن دعوته ومن دينه وأصحابه الذين آمنوا به لم, لم يرتد أحد منهم ولا شخص ارتد منهم عن الاسلام ولم يزدادوا مع التعذيب والتنكيل الا ثباتا على الاسلام بل هم يزيدون ولا ينقصون واصبح يدخل في الاسلام بعض من لهم مكان ولهم قوة ولهم منعه من امثال حمزه وعمر ف اجتمعت قريش وتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انظروا إلى علمكم بالشعر والكهانة والسحر ونحو ذلك فليذهب إلى محمد وليفاوضه لنصل معه إلى حل فقالوا لا نعلم أفضل من عتبة بالربيع. فأتى عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنت خير أم أبوك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنت خير أم جدك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن كنت خيرا منهم فأخبرنا وإن كانوا خيرا منك فقد عبد الذي عبدنا يا محمد ما تريد ما رأينا أشأم منك على قومك فرقت جماعتنا وشتت وشتتت شملنا وعبت آلهتنا وشتمت آباءنا يا محمد إن كنت تريد المال أعطيناك من المال ما تريد وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا وإن كنت تريد النساء زوجناك من النساء ما شئت وإن كنت تريد الشرف لم نقطع أمرا دونك يا محمد ما تريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه اوائل سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأخذ عتبة مجامع يديه فوضعها في فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انشدك الله والرحم ألا سكت ثم رجع إلى قومه فقالوا والله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به عنكم قالوا ما ورائك قال ما ورائي والله لقد سمعت كلاما ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة وما سمعت مثله فأطيعوا أمري ودعوها بي خلوا بين الرجل وبين العرب فإن غلبوه فقد كفتموه وإن انتصر عليهم فنصره نصركم وملكه ملككم وعزه عزكم والله إن لكلامه هذا لشأنا قالوا لا والله قد سحرك بكلامه قال هذا رأيي فيه فانظروا رأيكم أنتم بقوا على غيهم والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لا تزيده هذه الأمور إلا ثباتا تشاوروا ثم قالوا نذهب إلى عمه أبي طالب وكان أبو طالب له مكانة عظيمة في قريش وكان رجلا عاقلا وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لاتباعه له في دينه ولكن محبة له وحمية وك... فكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم برعايته ويكلأه بعينه ويدافع عنه في مجامع القرش فذهبوا إليه وقالوا كف عنا ابن أخيك فقد شتمنا وشتم الهتنا وشتم اباءنا فدعاه عمه وهم عنده فقال إن قومك يشتكونك إلي فقال إنما أريد منهم كلمة واحدة إذا قالوها ملك العرب وأدت العجم لهم الجزية بها قالوا ما هي وأبيك نقول عشرة قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة فأنزل الله عز وجل اوائل سورة صاد صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص الى قوله سبحانه وتعالى انه اجعل الالهه الههم واحدا ان هذا لشيء عجاب ثم انصرفوا وبعد حين اتوا مره ثانيه الى ابي طالب وقالوا ان قد استنهيناك ابن اخيك ولم تنهه وإنا نجلك ونخشى ان نخفر ذمتك فدعاه وقال ان قومك يشتكونك يا محمد فقال أرأيتم هذه الشمس والله ما أنا بقادر على أن أترك ما جئت به على أن تشعلوا منها شعله وجاء في رواية أنه قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن ادع هذا الأمر حتى ينفذه الله عز وجل أو أهلك دونه ما تركته فآيسوا منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف أن يخذله عمه وكان عمه يحبه حبا شديدا ولكنه لم يسلم وكان يعلم أن دينه حق ولكنه لم يسلم لأن الله عز وجل إذا لم يكتب الهداية لأحد فلن يهتدي ولقد كان يقول هو قال اشعارا كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم ومما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا ولكنه بقي على كفره ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم في يوم من الأيام أتوا إلى أبي طالب ومعهم الوليد بن عمار فقالوا هذا أفتى, رجل أفتى شاب في قريش من الفتوة هو لك لك ولاؤه ولك بره ولك منعته وأسلم لنا محمدا لنقتله ونستريح من هذا الأمر فضحك وقال والله ما انصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وتدفع إلي ولدكم لاربيه لكم ما هذا بإنصاف لم يزالوا يحاولون ولكن عمه دافع عنه ووقف دونه حتى قرروا امر المقاطعة كما سياتي معنا إن شاء الله ولكن قبل أن نتكلم عن المقاطعة سيأتي الكلام عن الهجرة إلى الحبشة وبعض أهل العلم يرى أن إسلام عمر كان بعد هجرة الحبشة وهو محتمل محتمل لأن بعضهم يقول أنه أسلم سنة ست وبعضهم يقول سنة سبع ولكن قد قول ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر يدل على أنه كان بمكة وبمسعود مسعود معلوم أنه من المهاجرين الذين هاجروا وإن كان قد رجع على كل حال سياتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يهاجروا إلى الحبشة وما حدث من أحداث في الهجره الى الحبشه الهجره الاولى والهجره الثانيه اسال الله بمنه وكرمه ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين